يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.